السلام ورحمه الله ورحمته وبركاته والصلاه والسلام على اكرم الانبياء والمرسلين اللهم صل رحمه العالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى الانساب السدين المتبع على منهجهم ومن ثم ونشره بإذن البيت عادة في شوق الله عنه كما طلب بالثاني это э вот وقدامك. لأنه لم يدد فيه مصر ولا Hva sier du? Hva er det? هذه العلة التي فكرها فرع الله إليك أن الإيمة فيها الجنزة فيها القصرة فيها الكتب فأمرنا بها لستخدمه ال... ليس على الوجود بنحاول ان انك يبقى الوجود كما هو فبالفرق بين حلمه ووجوده فياتشوره يا شكر ما بين مثلا ما الكبطش عنده الا استحاله يتطلب استحاله ليس وجوده النقي الثابت Hva er det? قال عثمان و